وَنُنَزِّلُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ مِنْ الْحَقِّ وَلَا تَكُنْ لِلْكَافِرِينَ خَصِيمًا وَأَيُّوبَ إذ نادى ربه أني و انت ارحم الرحيم تجسنا له فكشفنا ما فيه من بر واتيناه اهله ومثله معهم رحمه من عندنا وَأَتَيْنَا أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَذِكْرَانٍ لِّلْعَابِدِينَ وَإِذْ نَادَىٰ آدَرِي تَا وَذَلِكَ فَكُن وَأَدَ قَلْنَابُم فِي رَرحمَةِ نَا إَِّهُم مِنَ قَاالِ حِييد وَجَلُّون إِذَّهََ فَمُ غاضِبَ فَظَن أَلًَّاَّ قُدِرَعَلَِ فَنَدَ فِ قُرُوماتِ اَللَّهِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ تَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَلَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَتَجِدَنَّ النَّاسَ حَثِيثِينَ وَنَجَّاهُم مِّنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُؤْمِنِينَ وَتَذَكَّرْ إِذَا نَادَى رَبُّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنتَ خَيْرُ استجاب لنا له وهبنا له يحيى واصلحنا له زوجه انهم كانوا يثارعون في الخيرات ويدعون نارضا ورهبا وكانوا لنا خاشعين